ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ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 الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار